الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد وصلنا في كتاب الإسلام والليبرالية مواجهة صريحة الدكتور علاء بكر إلى العوامل التي تساعدت على ظهور الفكر الليبرالي في بلادنا اللي كان بيحضر معنا من أول الكتاب هاجد أن احنا تدرجنا كده في التعريف ما هي الليبرالية نعرف يعني الليبرالية الأول ومن أين أخذت هذه الكلمة ثم تكلمنا عن الأصول التي تستند عليها الليبرالية وأن الأسس التي قامت عليها الليبرالية أنها أربعة أسس أساس الحرية الأساس الثاني الفردية ثم العقلانية والتسامح كما يقولون ثم تكلمنا عن عوامل ظهور الليبرالي. الفكر الليبرالي أصلاً نشأ وولد في أوروبا. إيه اللي خلاه ولد في أوروبا تكلمنا عن أسباب ظهور الفكر الليبرالي في أوروبا. أول حاجة الاستبداد الكنيسي يعني الاستبداد الديني وشفنا صور هذا الاستبداد الكنيسي ومظاهره. ثم بعد ذلك أوروبا كان فيها نوع من الاستبداد السياسي وشفنا أيضاً مظاهره. وبعد كده كان في استبداد اقتصادي، يبقى ثلاث أجنحة كانت متسببة في ظهور ونشأة الفكر الليبرالي في أوروبا، استبداد الكنسي أو الديني واستبداد السياسي والاستبداد الاقتصادي. ثم بعد ذلك بدأ الفكر الليبرالي ينشأ ويتغلغل وينتشر في أوروبا، وتكلمنا عن أسباب أيضا ومظاهر هذا التغلغل في أوروبا، وكان فيه تركيز على قضية الإصلاح داخل الكنيسة، على يد مارتن لوثر ونشأة الكنيسة البروتستانتية وظهور الكثير من أدبح ثم حصل تركيز برضو على منظري ورموز الفكر الليبرالي فلما تكلمنا على يعني عشان نعرف الأسماء اللامعة في الفكر الليبرالي لو حد فكر أيام ما كنا مثلا بنتكلم عن السلفية والأصول العلمية للدعوة السلفية الكتاب اللي كنا بنشرحه في القسم الأول وقلنا ان في رموز سلفية مهم مش مؤسسين للفكر السلفي أو يعني ال السلفية ك كدعوة وكمصطلح ده هي هي عبارة عن الإسلام لكن في رموز لمع زي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والشيخ سالم التميمية والشيخ محمد بن عبد الله بدي رموز الطيار السلفي وليس مؤسسي وليس مؤسسي لذلك يحزنني يعني إن أنا جايب لكم تحل بقول عارف الناس إيه دعوة سلفية بعض الناس تقول إنها دعوة أسسها محمد بن عبد الله لا لأن فينا هذا الكلام؟ قلنا لا محمد بن عبدالهاب لم ينشئ دعوة وإنما هو مجدد من المجددين لهذه الدعوة فإذا الدعوة السلفية لم تنشئ على يد محمد بن عبدالهاب ولا على يد شيخ رسام تامياء ولا على يد المحمد بن عبدالهاب السلفية نشأت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلفية هي الإسلام والسلفية هي الفهم الصحيح للإسلام ماشي؟ لكن هناك رموز نفحت عن المنهج وبينته ووضحته للناس وجددت فيه التجديد المنضبط بالشرع زي رموز التاتة اللي احنا قلنا، فبرضو اي فكر لابد لي من رموز وممكن يكون لي مؤسسين فالفكر الليبرالي قلنا اشهر رموزه جون لوك وجان جوك وجرمي وجيرمي بانتام وجون ستوارت ميل ثم قفزنا قفزة كده عشان نخش بقى على الفكر الليبرالي في العالم الاسلامي واتكلمنا عن بداية ظهوره ممكن نحط نقطة تاريخية نقطة نظام كده ان بداية الحركة في المهرة كده او بداية ظهور اي فكرة مرتبط باوروبا في ديار العالم الاسلامي كان مع الحملة الفرنسية كان مع الحملة الفرنسية وصحيح الحملة الفرنسية لم تؤثر تأثيرا بالغا في الشعب المصري لان الشعب المصري بفضل عز وجل كان ينظر الى الفرنسيس على انهم غزة محتلون حتى او صفك المؤرخ رحمه الله للفرنسيين بيقولك انهم ناس لا دين لهم ولا اخلاق لهم يعني بيعربدون ويسكرون ويسنون ولا يعني حتى بيصفهم انهم كثير منهم ملاحدة حتى ليسوا نصارى فالعداوة كانت واضحة لذلك كان الحذر من الشعب المصري المسلم كبير من التغلغل بتاع الافكار الغربية على يد الفرنسيس لكن اشكال جه بقى من بني جلدتنا محمد علي وأبناؤه من بعده اللي أرسلوا الأغصاليات العلمية إلى أوروبا وأتى هؤلاء بالغث والسمين من الحضارة الغربية فوجد ناس في بلادنا تلتقط الغث وتترك السمين يعني هو إحنا بعتنهم يجيبوا حضارة ويجيبوا علم ويجيبوا هندسة ويجيبوا ويجيبوا ما بيجيبوش كلام ده يجيبوا لنا بقى إيه زبالة الأفكار الغربية عايزين تطبقها عندنا ده باختصار وصلنا بقى إيه اللع... اللي ساعد بقى على ظهور الفكر اللي عندنا طيب هو محمد علي أرسل إرساليات وبعثات علمية والحملة الفرنسية حاولت تنشر بعض الأفكار ليه بقى الفكر الليبرالي وجد رواج عند البعض في ديار المسلمين في صفحة 134 عوامل ساعدت على ظهور الفكر الليبرالي في بلادنا في بلاد المسلمين جملة وبالذات في مصر نمرواحة بعد المسلمين عندينهم وانتشار الانحرافات والبدع للأسف الشديد المسلمون في ذلك الوقت في زمن محمد علي وزمان الحمل الفرنسيين كما وصفت لكم لم يكونوا على الجدة في زمن دولة المماليك الفرنسيين, الفرنسيين هزموهم يعني وبعد كان محمد علي أكمل القضاء عليهم في زمن دولة المماليك وبعد ذلك من بعدها في زمن دولة محمد علي وأبناؤه لم يكن المسلمون على الجدة وإنما كانت البدع والانحرافات على شدها في بلاد المسلمين بولي الشيخ لقد كانت قوة المسلمين متمثلة في تمسكهم بدينهم وسلامة عقيدتهم وكثرة الصلاح فيهم فلما وقع تراجع المسلمين في تمسكهم بدينهم وظهرت فيهم الانحرافات في العقيدة والخرافات والشركيات وانتشرت البدع وتفشت وتشربت القلوب شبهات واستمرت المعاصي والشهوات جاءت العقوبات الربانية بتخلف المسلمين عن ركب ليصيروا عالة بعد أن كانوا سادة بها نحن بنطلب من أوروبا لهم يعلمونا زي نصنع السفن ومحمد علي يرسل زي علموهم فنون الحرب بعدما كان ملوك أوروبا بيرسلوا أبنائهم الأمراء أبنائهم لممالك الأندلس ولدولة الأندلس الزاهرة عشان يتعلموا يرسل خطاب في بقى من خادمك المطيع فلان فلان يبعثت إليك أبنائي فلان وفلان وفلان عشان تتقبلهم بسمحتك وابتعوا تعلمهم وكانت اللغة رسمية للعلم في ذلك زمان اللغة العربية. العايز يعرف فيزياء وكيمياء، وعايز يعرف فلك وحاجات دي لازم تتعلم اللغة العربية. زي اللي العايز يعرف يعني تكنولوجيا أو والحاجات دي لازم يكون أي وظيفة النهاردة يقول لك يشترط إجادة اللغة الإنجليزية. غصب عنني إن بقى اللغة العلم. لغاية بقى أنت بقى ما تصنع حضارة وتتقدم ويكون عندك حركة ترجمة قوية ويكون عندك أنت أبحاث علمية مستقلة ساعتها ممكن تحاول ترجع اللغة العربية لسابق عهده. لكن في زمان العزة كان اللغة الرسمية للعلم في العالم كله اللغة العربية فكنت تجد أبناء وبعض ملوك أوروبا يتعلموا اللغة العربية عشان يعرفوا يستفيدوا من العلم انقلب الحال وصرنا بقى في زمان محمد علي وغيرها نرسل بقى لأوروبا عشان نتعلمه فبيقول لك صاروا عالة بعد أن كانوا سادة ولما رأى الأعداء المتربصون بالأمة ما دخل عليها من الوهن والضعف يقول سارعوا إلى انتهاز الفرصة بغزو فكري وغزو عسكري يزيدون به بعدها عن دينها ويستخدمون كافة الوسائل التي يرونها كفلة باستمرار بل وزيادة هذا الابتعاد عن الدين خاصة بالترويج للأفكار والمذاهب المخالفة لدين الإسلام باسم التقدم والحضارة الحديثة والمدنية ليضمنوا بذلك قطع الطريق على المسلمين للعودة إلى دينه ويعني تفاصيل المعركة دية الفكرية قبل المعركة العسكرية يعني أو بعدها تجدون مبثوثا في رسالة الشهيرة للعلامة الشيخ أحمد شاكر، العام الشيخ محمود شاكر رحمه الله عز وجل، المسمار رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. بيحكي عن قضية استشعار الغرب لخطر المسلمين بعد سقوط القدس أو يعني فتح المسلمين للقسطنطينية وكيف جلس كبراء القوم إزاي يعدوا الخطة لكافية مواجهة هذا المارد الإسلامي الذي وصل إلى عقر دارهم ما خلاص لما تفتحت القسطنطيني قالك لا حسب بقى ده الناس دول وصلوا لمرحلة لا يمكن السكوت عليه نعمل إيه فجلسوا يعني إيه يحطوا الخطة اللي هي باختصار كيف يفسدوا على المسلمين دينهم فلا يرجعوا إليه قال لك حاولنا بحملات عسكرية اللي هي الحملات الصليبية المتتالية فلم نستطع كسر شوكتهم ينهزموا بعد كده يستردوا عفيتهم ويتردوا النصارى الصليبيين من شواطئ الاندلس وشواطئ الشام ومصر وغيرهم طب ايه الحل؟ الحل كيف يفسدون على المسلمين دينهم؟ فجندوا القساوسة وجندوا الكهنة في الكنائس لتعلم اللغة العربية ولبث الشبهات ونشأ علم اسم علم الاستشراق علم كامل جنادوا لي يعني جيوش جيوش من الباحثين يعني والأموال وكده عشان يتعلم اللغة العربية وتلقي الشبهات عن المسلمين ثم يتلقفها ابناء المسلمين ويرددونها للأسف علم اسمه علم الاستشراق وتجد النهاردة ناس يعني يطلق على نفسهم أسماء الباحثين والمفكرين والمحللين ووو. وكل شغلته أنه ببغاء يرد الترهات المستشرقين والله يقسم بالله هناك ناس تردد كلام المستشرقين بالحرف يعني ما بيضيفش كلمة من عنده بالزبط يشوف كلمات وشبهات المستشرقين ويقولها وفكر نفسه يتقالك في الأخ ده إيه ده محلل ده مفكر إسلامي ده محلل استراتيجي ده خبير بالمش عارف فيه وهو فقط عبارة عن ببغاء تردد كلمات المستشرقين رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر مطبوعة في مقدمة كتابه رائع كتاب المتنبي دراسته المتعة عن المتنبي التي حزى بها على جائزة الملك فيصل لعلوم الإسلامية مطبوعة رسالة في مقدمة الكتاب المتنبي ثم طبعت مستقلة أنا أظن في حدود سبعين الكتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا تأريخ ووصف للحملة الغربية لمحاربة الإسلام على المستوى الثقافي على المستوى الثقافي في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا الشيخ محمود شاكر أخو العلامة آخر أعيان محدثي الديارة المصرية الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله ليقول الشيخ علي وفي الحديث المرفوع يوشك الأمم أن, أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد بالمناسبة ديت يعني بيقول لك النهاردة الساعة مش عارف اتنين الظهر الشعب المصري يكمل 92 مليون انسان بالزبط يعني 92 قفلوا ل92 يعني فيعني عدد ما شاء الله 92 مليون وطبع الحديث بيتكلم عن الأمة الإسلامية كلها مش الشعب المصري بس يعني الأمة الإسلامية دلوقتي بتقترب من المليار وربع مليار ومئتين وخمسين مليون قال بل أنتم يوميذين كثير ولكنكم غثاء كغوثاء السيل ولا ينزل عنا الله من صدور عدوكم المهبَة منكم المهبَة التي يعني امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة يقول في النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصرت بالرعب مسيرة مسيرة تشاهق فهي المهبَة دي تنتزع بعد ما كان الأعداء الإسلام يخافون من المسلمين تنتزع ولا قذفنا الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رأى داود من حديث ثوبان وصح الشيخ الألمين ورأى أيضا الإمام أحمد في المسند والبهقي في ذليل النبوة في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تباعتم بالعينة العينة نوع من البيوع المحرمة اللي هو الربى المقنع يستخدم سلعة لتكون تحايولا على الربا فيدفعها أجلا ثم يأخذها نقدا وتسقط السلعة ويبقى القضاء قضية قرض ربوي فده نوع من التحايل على الربا ماشي؟ فالنبيس عصام بيخبر لما بيكون عندنا تحايل على الربا ويكون عندنا انتشار في البيوع المحرمه واستخدام الحيل للرخيصة لتبرير ذلك بأن الاقتصاد ضعيف وان احنا محتاجينه وان احنا وان احنا سبحان الله وصف النبيس عصام ان التبايع بالعينة وأخذتهم أذناب البقر يعني كناية عن الركون للدنيا وترك معالي الأمور وإلا في وحرث والحرث وتربية الأبقار فحد ذاته مش محرم لكن اتخاذ أزناب البقر معناه الرضا بالدون وترك معالي الأمور كالجهاد وغيره ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وده أيضا رعوب داود صححه الشيخ لالباني بيقول بقى الشيخ علاء أشد ما يضعف الأمة ظهور غلاة الفرق المنحرفة والتي لها بدع عقائدية كفرية ويملأها الحقد على أهل السنة من المسلمين، فهي طابور خامس في الأمة. طابور خامس يعني كناية عن هم دخلاء وعملاء، يثير القلاقل ويشتت جهود الأمة ويوقعها في معارك ونزاعات داخلية تصيبها بالوهن وتشغلها عن أعدائها. نعم، ما تبص الحال المسلمين النهاردة والانشغالات الداخلية بمعارك. وهمية واستنزاف لقوات المسلمين وطاقات المسلمين وأوقات المسلمين في معارك جانبية بعيدا عن الهدف الأسمى للمسلمين اللي هو تعبيد الناس لرب العالمين دعوة غير مسلم النهاردة احنا أقصى أمانين ايه أقصى منها ان احنا نلتزم بعض الناس يفكر بهذه الطريقة يعني ان احنا نلتزم بالإسلام ونعلي شريعة الله عز وجل شوف يعني ده, ده, ده أقصى الطموح من اليوم طموحه دعوة غير المسلمين للإسلام من اليوم طموحه أن نفتح بلاد الدنيا وننقذهم من الظلمات للنور نحن مش عايزين نفتحهم عشان نستعبدهم ولا أموالهم القصة عندنا مش قصة إيه؟ إن إحنا عايزين ننهى بالأموال ده لا إحنا عايزين ننقذ العالم ده ننقذ المليارات دي من أنها تقع في النار تخيل شعوب ملايين ممليانة منهم ناس بتعبد أحجار وناس بتعبد بوزة و... وناس بتعبد الله بتعبده المسيح من دون الله واعبدون عوزير وناس بتشرك بالله وناس ملحده لا ليس لهم دين أصلا الناس دي هل ع... هل يعني تناسينا المسؤوليه الملقاه على عاتقنا تجاههم لا ما نسيناهاش بس احنا منشغلين بمعارك جانبيه معارك جانبيه هنا في بلدنا مين اللي مشغلنا بالمعارك دي الطابور الخامس الزباط يلتحوا ولا ما يلتحوش لا لحيى هتعوق العمل كأنه مثلا هو بيطارد المجرمين هيكعبل في لحيته مثلا أنا مش فاهم الناس اللي بتقول اللحية هتعوق عن العمل ليه هيكعبل في لحيته مثلا أنه هو بيطارد المجرمين خصوصا سبحان الله الكلام ده ايه ضابط في الأداب ده أدعى أنه هو يكون إن هو يكون شخص متدين عشان ما يقعش في براثن هذه الآثان بالعكس وزارة الداخلية تحتاج إلى متدينين لأن التعامل المستمر مع المجرمين وفي الأداب وفي المخدرات يشك أن الشخص ده تسيبه الفتن وبغض النظر هو, هو, هو طبقا لدستور الدولة مش كل شخص ليه الحق في ممارسة ما, ما يشاء وطبقا لدستور الدولة اللي بينص على الشرعة الإسلامية ليست يتزيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبقاً لقضاء الدولة اللي حكم لهم بأحكام بعوداتهم العمل يبقى شرعا وعرفا وقضاءاً وقانونا يجوز أنهم يرجعوا للعمل ويشتغل إيه اللي معطل المسألة دي؟ سوى التعنت التعنت فقط هي قصة التعنت ولو كانوا مجموعة من لعيب الكرة أو مجموعة من الممثلين لكن سرع مسؤول الدولة للجلوس معهم وإرضاهم لما حصلت هجمة من قناة بنستنكر اللي هي بتعمله لما حصلت هجمة على الممثلين وواحد شتم ممثلة والممثلين والفن الفنانين زعلوا إيه اللي حصل تم استدعاء الممثلين وجلسة مع في قصر رئاسة عشان نطيب خطره طيب الزباد دول مش عايزين طيب خطره عايزين تطبيق القانون القانون بيقول ان دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس طالما الأمر فيه ساعة يتبقى حريتهم من هم يطلق الوحاة الله يسأل بقى المسؤولين لكن يعني الذي بلغني الأمر ده يعني اظن واضح الذي يعني الواصل يعني للناس ان ده تعنوا المؤسس الرئاسة لأنه لو أن يصدر أمر بسهولة لوزير الداخلية أن يقول له نفذ أحكام القضاء وده ما طلق يعني إيه المشكلة في كده يعني ولا هيقول له انحياز ولا كده قول له شوف أحكام القضاء إيه ونفذها لكن أنا مستغرب ان قضية زي تكون تشغل كل هذا الوقت أين دعات الحرية سبحان الله في منظمات اللي صدعونا منظمات المجتمع المدني لغاية المهاردة منظمات المجتمع المدني في الحقوق اللي ضد الإسلام فقط لكن لما يكون حق للإسلاميين أو لمسلم أو فيها الشعير ومشعير الدين يبقى لا أسمع لا أرى لا أتكلم يعني أنا عايز أفهم منظمات المجتمع المدني منظمات حقوق الإنسان منظمات المرأة لما يبقى لسه لغاية النهاردة في الدولة تمنع المنتقبة من دخول نادي تابع للجيش ليه؟ مش ده منقض للحرية؟ مش أنتوا بتقولوا الليبرالية والحرية عايزين حريات واحدة دخل نادي ومعاها كارنيو جوزها ظابط أو أبوها ظابط أو أخوها ظابط تمنع نيلها منتقبة هي دي بارد الحرارات؟ لا في سعدية منظمات المجتمع المدني المزعومة لا أسمع لا أرى لا أتكل لكن لما واحدة تنزل بإرادتها ماشي مدان التحرير ومش عايزين نخلط في قصة التحرش في مدان التحرش عشان بيزعلوا لما نقول اللي نزلت هناك وسط البلطاجية تستاهل يقول لك شوف بلاش تستاهل غلط طبعا أي واحد تحرش ب ما ولا للتحرش ولال للتعامل برضو سبحان الله ما لكم كيف تحكمون يبقى احنا في معارك جانبية في مسلمات الدين ويطلع واحد يعني هقول ايه بس عليه يقول لك خلاص الظباط دول نحولهم اعمال ادارية عشان نحل المشكلة واحد تاني يقول لك ما يهتموا بالامن هما شغلنا وواحد قيادي في حزب يعني هنسميه حزب حاكم ولا هنسميه حزب أغلبية ولا حزب اغلبية طالع يقول طب ما يهتموا بالأمن الأول قبل ما يهتموا بالسنة وباللحية والكلام اللي زي كده. طب وانت قد تون فرصة؟ ما تدين فرصة يشتغلوا وشوف هيعملوا الأمن ولا لا؟ ما انت اللي منعتهم. الد... الأستاذ حلم الجزار والا الدكتور حلم الجزار طالعوا يقول الأمن أهم من الكلام ده. طب هم دول اللي منعوا الأمن؟ ولا الظباط التانيين اللي مش عايزين يشتغلو؟ ايدوا لدول فرصة انهم يشتغلوا؟ سبحان الله وفعلا دي قضية أنا, أنا رأيي قضيةها مش هي يعني أنا حصدي دي شواغل جانبية البلد فيها مشاكل أكبر من كده مش حل القضية دي إن إحنا نهملها ونمنع الضباط دول حلها إنهم ياخدوا حقهم عشان نكمل السكة مش كل شوية نتكابل في حاجة مش كل شوية نتكابل في حاجة نصير قضية كبيرة عشان مش مش عارف ضباط ملتحين أو قضية مش عارف لازم الشرع يطبق ولازم القضاء والقانون ياخد مجراء طالما مش مخالف للشرع وأي عرف داخل الوزارة أو داخل هيئة لو مخالف للشرع فهو هدر لا قيمة له ما جيش حد نردا يقول لي أعراف وزارة الداخلية والالتزام بأعراف الهيئة اللي انت مشتغل فيه هيئة إيه؟ هي وزارة الداخلية فقه أعراف وزارة الداخلية ماشي بالبرج ونزول يشوف الشارع وعربيات الناس اللي بتتسرق والناس اللي بتثبت عالطرق بتشطرين عالزباط دول أي عرف في أي وزارة أو أي مؤسسة مخلف للشرع فهو هدر صفع شمال لقي ما تلاه لو كنا بنقول إن إحنا دولة دينها رسم الإسلام وأقارن دستور بيقول إن الشريع الإسلامية مصدر تشريع يبقى أي عرف هيقولك فيه أعرف داخل للوزارة للزي الناس ملتزمين بالزي فيه أعرف داخل للوزارة لله... للهيئة تعالى بنا نقشك بأحكامك بأ. دلوقتي لو ضابط بتطول شنبه بتحكمه يقولك لا تطول شنبه عادي طب لو حلق شنبه حوري برضو. طب رب لحيته لأ. ايش يعني? ايش ما يبقى شكل بتقع في وهم بت... هو انت ليك بالعمل ولا بشكله? س... س... ايها جزاك الله خير. في انجلترا وفي كل دول العالم. فيها ناس ملتحين. ناس من الهندوس مثلا واخدين الجنسيات في الدول ديت وملتحين. وعادي طالما بيمارس مهنته بشكل يقول لك أسلحنا عندنا في البلد في الوضع إيه؟ معقد في عندنا النصارى فالنصراني ده ممكن يخاف من زابط الشرطة الملتحي اقسم بالله ان النصارى لا يوافقون على هذا الكلام وان الناس من يبتخافش من الملتحية النصارى ما يخافش ملتحية ولا بيخافوا من الضباط الملتحية بيخافوا من الفساد والظلم فيه مئة ألف ضابط حلق لحيته وبيظلم الناس وبيدوس على غقبيههم احنا هننسى النظام السابق كان بيعمل في الناس ايه؟ ما كانوش ملتحين ولا حاجة الناس زمان كانت بتخاف من الشرطة ومن الدخلية ومن امن الدولة وما كانوش ملتحين القصة مش قصة لحية وعدم لحية القصة قصة الظلم والعدل شمع... ضد هو احنا ما احنا مش عايزين معها ولا ضد الشريعة هو دلوقتي يقولك شو بها ان الزباط الملتحين دونه هيخوفوا النصارى الجواب لا الجواب ان النصارى عرفين ان الحمكة ينقسهم قام الثورة هم التجاري الإسلامي وإن اللي أرجع كثير من حقوقهم يا إخواننا ده الوقاء أكتر جدا بيروحوا في اسكندرية وفي العمرية للشيخ شريف لهواري هو اللي بيجيب لهم حقهم وعرفيني إن الدولة ما تعرفش تجيبه قطعة أرض كانت مستلبة من بعضهم راحوا للشيخ شريف الشريف جابهولهم فسبحان الله والظبط هيظلمهم ليه؟ ده بالعكس الظبط اللي عارف دينه واللي ملتحي والمفروض نعم متدين هيكون أبعد الناس عن ظلم هؤلاء لأنه عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في, في أهل الذمة كيف يعطيهم حقه فالله أصدأ أقول أننا أمام معارك جانبية بتعطي المسلمين عن سيره والمعارك دي أسهل ما تكون النهاية تنتهي نفذ القانون نفذ الشرع وانتهين يقول تشتيت جهود الأمة ويوقعها في معارك ونزاعات داخلية تصيبها بالوهن وتشغلها عن أعدائها بل, تكو بل تكون من عوان الأعداء تمهد لهم السبل لانتصار على المسلمين وهذا مشاهد معلوم في تاريخ المسلمين قديما وحديثا كما وقع من النصيرية اللي هم العلويين والدروز وغلات الرافضة البطنية والقديانية والبهائية الشيخ بيضع بالمثل هنا بمجموعة من الفرق المنحرفة غلات المنحرفة عن عن الإسلام واللي هم فعلا الإسلام منهم براء وأن دول كيف كانوا سبيلا وممهدين لدخول الاستعمار وتمكن الاستعمار في ديار المسلمين يعني النصيرين والعلويين لا ينسى في التاريخ دورهم في توط... يعني تهيئة الم... المناخ أو الوضع لدخول التتر إلى بغداد صير الدين التوصي ومحمد بن العلقمي وزراء الخليفة العباسي الذين رسلوا هلك سرا وأعلموه كيف يدخل بغداد ده النصيرية والعلوي كيف كانت خنجرا في ظهر المسلمين الدروز سبحان الله الدروس النهاردة ناس أصلاً لا تنتسب إلى الإسلام ناس يعني دين, دين, مخ... دين ضلال مبين منحرفين غاية في الانحراف النهاردة بعض الدروس بيخدم في الجيش الإسرائيلي جيش الكيان الصهيوني المحتل في بعض الدروس بيخدموا فيه من العرب من العرب دروز بيخدموا فيه حد فاكر جاسوس اسمه عزام عزام ده كان محبوس في مصر ويعني إيه أطلق صراحه المخلوع الخائن حسني مبارك ارضاء لليهود حلفاء أطلق صراحة معين يقول لك إيه أصلا قد نص المدة وحسن سير وسلوك معين الجواسيس لا يتعامل معهم هكذا الجواسيس مفيش حكس ما سير وسلوك ونص مدة وكلام زي كده لكن بدغوط من الصهاينة أطلق حسن مبارك صراح عزام عزام ده من الدروز العرب الذي كان يخدم مع اليهود فالدروز ودور الدروز والعلويين النهاردة في سوريا واضح جدا مين النهاردة الممالك لبشار؟ وفضل معاه ويثبت معاه حتى النهاية أعداء أهل السنة العلويين والدروس وأنا كان عندي يعني بيان تفصيلي لأن بي... عشان برضو الناس تفهم ليه الوضع في سوريا معقد هكذا لأن الجيش السوري أصلاً جيش طائفي إحنا النهاردة بفضل الله عز وجل حمى مصر من الدخول في حرب أهلية أن الجيش من نسيج الوطن أخويا وأخوك وابني وابنك وفلاحين ومتعلمين كل الناس تخش الجيش في سوريا الوضع مش كده ده في يعني كتائب في الجيش السوري بالكامل علويين مثلا كتبة الدفاع الجوي 70% علويين كتبة الطيران 80% علويين أهل السنة كانوا يمنعون عن دخول الجيش أو بيتم إقصائهم بطريقة متعمدة فالجيش السوري بتشوفتوا لعل منكم ناس شافت الوحشية اللي بيعامل بها هؤلاء العلويون شعبهم ده إخواتوا بتع... بت... بتقتلوا في الناس دي ليه؟ الواحد يستغرب يزول استغرابك لما تعرف إن الناس الجيش السوري ده بيتعاملوا مع أهل السنة أن هم أعداءهم فعلا هو الجيش بيعادي الشعب لأن الشعب من أهل السنة والجيش علوي مصير يعني كان في فيديوهات سابقة كده لبعض شباب الجيش السوري العميل ده الجيش بشار وهم بيستهزئوا بالصلاة بيستهزئوا بشعائر الدين ويعدوا يكبروا الناس على أنهما يقولوا لا إله إلا بشار وأنهما يسوب الله ويسوب النبي صلى الله عليه وسلم هم ملاحدة يعني ما دروز ما بيؤمنوش بدين الإسلام اصلا. فده نماذج من اللي بيعملوه هذه الفرق المنحرفة التي بعض الناس ممكن تحسبها على المسلمين أن دول عدد من أعداد المسلمين يبقى النصيريين والعلويين شوفنا عملوا مع التتار وعملوا إيه في سوريا والدروز غلات الرافضة البطنية القديانية والبهائية الفرق دي منتشرة وكانت منتشرة في الهند ومهدت تمهيد كبير جداً للاحتلال الانجليزي للهند يخبرنا الهند دي كانت مملكة اسلامية قرونا طويلة مملكة اسلامية بالكامل شبه الجزارة الهندية مش الهند بس مش دولة الهند ده شبه الجزارة الهندية لأن شبه الجزارة الهندية دلوقتي ثلاث دول شبه الهندية دلوقتي الهند وبنجلدش وباكستاذ ثلاث دول وطبعا كشمير المسلم فالدول دي كلها كانت مملكة واحد مملكة المسلمين العمرة لظلت قرون طويلة لغاية ما ظهرت الفرق المنحرفة اللي تمالقت مع الاحتلال الإنجليزي ضد المسلمين جه بعد كده بقى, بقى, بقى يعني بعد فترة طويلة من الاحتلال جاء الدور, الدور على تقسيم الهند طيب فيه هندوس وفيه مسلمين الاحتلال الإنجليزي طبعا عشان وهو بيجلو عن أي مكان وبيطلع من أي مكان لازم يسي فيه عوامل لانفجار الداخلي فيعمل ايه؟ قال خلاص نقسم شبه الجزيرة الهندية لدولتين دولة ودولة المين؟ الهندوس ودولة لمين؟ للمسلمين. ايه الهندوس يجوا في جنب كده اللي هم مين؟ الهند. والمسلمين يجوا في جنب كده اللي هم باكستان. ماشي؟ وظلت منطقة كشمير منطقة حددية في الوسط هي اللي عليها النزاع. ما هو لازم يسيب أي مكان يسيب فيه مناطق النزاع زي كشمير. كشمير تسعين في المئة مسلمين. يبقى المفروض تروح فين؟ تروح لباكستان ضمها للهند. ماشي؟ فتظهر بقى فيها الحركات اللي بتنادي باستقلال طبعا اللي اللي حاصل بقى من الهند القمع للشعب المسلم في كشمير ذلك والجالية الإسلامية او مش الجالية بقى اللي هم اهل الهند من المسلمين الهند يا اخوانا فيها 200 مليون مسلم 120 مليون مسلم يعني اكبر من المسلمين اللي في مصر الهند فيها مسلمين كتير جدا دول اللي ما هجروش او ما انتقلوش الى باكستان ظلوا في الهند طبعا في ضدهم تضييق وتهميش وقمع غير بقى القمع اللي بيحصل في في كشمير ويسيب بقى مناطق التماس دي عشان تفضل تستنزف أموال المسلمين دلوقتي باكستان عدوها الاستراتيجي مين الهند الهند تعمل تجربة نووية تجري باكستان عشان تعمل هيك كمان تجربة نووية ويعمل معدلة القوة فهو هيجلو عن أي مكان يسيب في عامل ايه؟ عامل الاشتعال عشان يشغل المسلمين دايما بالحروب الداخلية والحروب البينية ما يبقاش المسلمين بيتطلعوا إلى أفضل من ذلك بدل ما يعني مثلا العراق وإيران يسيب حتة بتاعة شط العرب مصر والسودان يعمل مشكلة في حالة بوشلاتية الجزائر والمغرب جابهة البوليساريو حتى لغاية السعودية واليمن والسعودية وقطر كل الأماكن ديها فيها مشاكل حدودية نتيجة الترسيم الحدود من الاحتلال الإنجليزي بيقول برضو يبقى احنا دلوقتي الإقفاقة دي بيتكلم عن إيه؟ بتكلم عن الدور الخبيث اللي بتلعبه الفرق المنحرفة في إضعاف المسلمين وممالأة أعداء المسلمين كما كانت بدعة الإرجاء وفرق الصوفية من أسباب ضعف في روح الجهاد في الأمة وضعف القيام بواجب الأمر معروف أنها المنكر والسكوت على طغيان واستبداد الحكام الظلمة والفصل بين الدنيا والدين اللي هو الإسلام المسيس الإسلام المستكين الإسلام الخانع الإسلام اللي مفروش روح الجهاد ولا روح الأمر معروف أنها المنكر ولا روح التغيير الإسلام مين؟ إسلام الصوفي اللي هو عباره عن دروشة وإيه؟ وشعائره بس، ما عندهش نظرة لإقامة دولة ولا نظرة لسياسة المجتمع وكذلك المرجقة بدعة الارجاء اللي يقولك إيه؟ الحكام الظلمة والفسقة والكفار اللي حكموا بغير ما انزل الله عز وجل دول مسلمين يجب, يجب طاعتهم فالسكوت على طغان واستبداد الحكام ده ده كان فعلا من أكبر أسباب تأخذ المسلمين والفصل ما بين الدنيا والدين خلينا في المسجد نصلي ونصم ومناش دعوة بالإيه؟ بالسياسة ما هي دي بدعة من بدع هؤلاء بدعة المرجأة وفرق الصوفي والأعجب من ذلك إن بعض الناس عايزة تخلي ده هو المنهج السلف أو هو ده الدين إن السلفين ملهم بالسياسة ارجعوا إلى مساجدكم عودوا إلى ما تحسنون وكأن السياسة والشأن العام وسياسة الناس وقيادة الدولة وإصلاح المجتمع وحل المشاكل كأني دي مش مدين كأني الدين هو بس المسجد هو أنا بقول إن اللي بيقولوا عودوا لما سجّدواكم ما هو ده من تفشي الارجاء فيها وتفشي الصوفية للأسف خنا بيقول إن مؤسسة الأزهر مش كلها طبعا مش كلها طبعاً في أجنحة داخل مؤسسة الأزهر تسعى لذلك إن الإسلام يبقى درواشة وده ساعد عليه النظام السابق النظام السابق اللي كان بيخلي مؤسسة الأزهر مؤسستها دي كورية كل شغلتها الاهتمام اهتم بالايه بالشعائر فقط، لكن اهتمام بالشأن العام طبعا ذهب بقى أفضل إلى ما قدم شيخ الأزهر السابق كانت تدك يدك المسلمين في غزة وحفريات تحت المسجد الأقصى ويقولوا لهم في إنت حصل إزاي تم يوقفوه وهو في التوهان إنه هو فعلا في غيبوبة هو الدين عنده ما يعني مش ما ليش علاقة القدس دي مش تبعنا احنا ملناش دعوة بيقولوا طب موقفك ايه؟ ايه؟, ايه؟ انا مالي ما تسأله وزير خارجية اهيوان مالي دي؟ هو ده اللي هم عايزينه ان انا مال انا ماليش دعوه انا بتاع الدين انا اصلي بالناس بس بس فانا بقول اللي بيقولوا عدوا لما سجدكم ملكمش دعوة بالسياسة دي الترجمة او صورة اخرى من لفظة العلمانية الخبيثة اللي نشرها انور السادات بتاعة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين الذي يبحث عن دين لا سياسة فيه ودين غير مهتم بإقامة شعائر الله عز وجل كاملة من جهاد وتغيير منكر وإقامة الأمر المعروف وغير ذلك فليبحث له عن دين آخر ليبحث له عن دين يقول دعم لقيصر لقيصر وما لله لله أما من أراد دين الإسلام فليعلم أن الإسلام دين ودولة اسلام عقيدة وشريعة ماشي يا عشان الناس اللي بتلبس على الناس دينها وعلى المسلمين دينهم ويخذر في السلفيين أو في الإسلاميين يقول خد نائم السياسة أنتوا طبعا أنتوا عملتوا إيه لما دخلتوا السياسة عودوا إلى مساجدكم أيوة ونسيبها بقى للعلمانيين عشان بعد كده ما نعرفش نقعد المجلس ده لو سبناها لو تركناها للعلمانيين لن نستطيع أن نجلس لنعلم الناس دينهم لكن الدخول في السياسة واجب شرعي لكي تقلل مفاسد وتحصل أكبر قدر ممكن من مصالحه وتسعى إلى تمكين دين الله عز وجل وإقامة الشرع النقطة التانية اللي هو بيقولك السكوت على طغيان واستبداد الحكام الظلمة والفصل بين الدنيا والد... والآخرة يعني معلوم زي ما الشيخ ذكر في المؤدمة أن بدعة الإرجاء وفرق الصوفية هي التي كانت تنادي بذلك إن الحكام الظلمة طبعا عندك المشايخ عامة للطرق الصوفية والأزهر وغيرهم الذين كانوا يبايعون رئيس المخلوع حسن مبارك حتى أنا قرأت بؤذني قرأت بعيني وسمعت بؤذني عبد الهادل القصبي وابو والناس دي خدت الطرق الصوفية وهم يقولون نبايع حسن مبارك رئيس الجمهورية مدى الحياة والله يعني وكانوا طبعا يعني مبايعتهم وصلاتهم بالنظام وبأمن الدولة ماتينة ومعروفة يعني لكن العجيب إن, إن الآن في لبنان تلقها وسائل الإعلام على التيار السلفي وعلى العلماء والمشايخ أنكم كنتم تقولون أن حسن برق ولي أمر شر وأنكم كنتم تحرمون الخروج على الحكام والله هؤلاء يصدق فيهم قول القائل رمتني بدائها وانسلت والله ما قلنا يوم ذلك بل كنا نعتقل ونسجن ونضطهد بسبب ضد ذلك أننا لم نقل على هذا الرجل يوما أنه ولي أمر بل كنا نعلم الناس بل كنا نعلم الناس أن الحكم بغير ما أنظل الله كفر. وكان الأمر ده مسئلة الحاكمية وتحكيم الشرع والحكام المبدلين لشرع حكمهم في, في الإسلام كان من أكبر أسباب تلاقي التاريس السلفي. وكانت الكتب التي تدرس هذا الأمر، الكتب كتب العقيدة، التي كانت تدرس هذا الأمر كانت الكتب اللي هي بمسألة إيه الأفيون أو المخدرات اللي لو تلاقى في بيت أي واحد يكونوا سبباً لاعتقال والنهاردة بعد ما اقتحم مقر أمن الدولة في القاهرة وتسربت كثير من الوسائط كانوا بيكتبوا كذا إن كيف يصنفون الخارجين على الحاكم أو المتاهدين للنظام الحكم يقول لك إن ما تلاقي عنده كتاب كذا كذا تجيب ده تبع فلان وما تلاقي عنده كتاب كذا كذا كتاب الظلال يبقى كذب كتاب معالم في الطريق يبقى كذب كتاب منة الرحمن يبقى كذب يبقى هذه الكتب التي كنا نطهد من أجلها اللي كانت بتقول ايه ايه حكم الذين ينحون شرع الله عز وجل ثم بعد هذه الاعتقالات بعد هذا الاضطهاد نتهم ان احنا كنا عملاء قبل الدولة وان احنا كنا منقول حسن مبارك ولا أمر شرعي هو هو عدم الخروج في المظاهرات معناه ان حسن مبارك كان وليه أمر شرعي سبحان الله ما هو مش معنى ان انا بقول ان مش انا ما في المظاهره ان هو يبقى ولا شرع ممكن اقول ان تبقى في مفسدة كبرى من خروج في هذه المظاهرة من اعتقالنا واعتقال الناس والتضييق والتضييق عليهم ومنع الدعوة فتكون المف... المصلحة المترتبه ضعيفة والمفسدة كبيره جدا دلوقتي هناخد المسلمين كلهم ايام حسام بركات ونطلع في مظاهره هيلمهم كلهم ويحطوهم في المعتقل زي ما عمل مع جمال الاسلامي طب مين هيعلم الناس الدين مين هيعلمهم التوحيد مفيش يبقى استفدنا إيه؟ استفدناش ي... ماشي ما أنا بقول بقى ده فهم مغلوط ومين اللي كان بيعرف يطلع في مظاهرة على الحسن برج وكان بيتم اعتقالهم وكان بيتم التضييق عليهم فكنا بننصحهم أو بنقول لهم جزاهم الله خيرا على احتمالهم لهذا الأذى لكن احنا شايفين ان في مصلحة أكبر من بقائنا لتعليم الناس العلم وتعليمهم دعوة التوحيد ايا كان بس انا عايز اقول إن, ان قبل الثورة كان في الناس بيتقال ان فلان الفلاني اخطر رجل ضد مصر وبيتقال ان دول يعني الاسلام السياسي وان جماعة عايزين يعملوا ويعملوا ويعملوا وكان في تضييق وكان المشايخ جميعا كانت مقيدة حركته ومحددة اقامته الشيخ الحويني كان يخطب هنا في شيخ الاسلام ممنوع يخطب في الشرعية لو خطب في الشرعية تبقى مشكلة الشيخ مثلاً فلان لو طلع مش مش تانية ثانيه لمركز تاني جوه المحافظه يعني يطلع مثلاً من من من بكوس يروح يروح لعمريه ممنوع ولازم ياخد اذن وممكن يضيق عليه ويمنع ويضطهد يعني واحد ينزل مقال في نصرته مثلاً قضية المسلمات الجدد يعتقل بسببه سبحان الله وفي الآخر ده عملاء من الدولة في الآخر ده كانوا بيقولوا على حسن مبارك ولا أمر شرعي يحرم الخروج عليه اللي كانوا بيقولوا كده يتقلهم انتم كنت بتقولوا كده. لكن لابد ان تميز جيدا ولا تخلط الحابل بالنابل. كان في ناس آه بدقون ولحة وكانوا بيقولوا على حسن بارك وليه امر شغير خطبهم. لكن ما تخطبش اللي اتطهدوا واللي عذبوا واللي سجنوا بسبب ثبتهم على الحق وعدم مملئتهم لهذا النظام. ما تقولهمش هذا الكلام ده من الظلم البين. وخصوصا ان الاتهامات دي بتطلع من ناس تعلم جيدا ماذا حدث؟ مش ناس مش... يعني لما واحد من من بعيد قوي قوي قوي يعني عن التراخل الإسلامي يقول الكلام ده عن السلفيين ككل أقول له أنت مش فاهم خد بالك بس في سلفيين كانوا بيقولوا حسن بارك ولا أمر وفيه ودول قلة يعني وفي مشايخ يقولوا كذا كذا لكن لما يطلع الكلام ده من ناس داخل التيار أو قريبين منه يبقى ده من الظلم البين المهم كما كان بدعه الإخراج وفرق الصوفية من أسباب ضعف روح الجهاد في الأمة وضعف القيام بواجب الأمر معروفنا عن المنكر والسكوت على طغيان واستبداد الحكام الظلمة والفصل بين الدنيا والدين مما تسبب في ضعف الأخذ بأسباب التقدم المادي وعمارة الأرض بمنهج الله تعالى في مجالات الحياة الكثيرة الاقتصادية والعمرانية والسياسية والثقافية والعني هذا أول سبب من أسباب دخول الإبرالية العالم الإسلامي الفراق المنحرف الفراق المنحرف لمرتين الاستبداد السياسي معنا عشان احنا قلنا مقدمة اسباب ظهور الليبرالية في اوروبا ايه بقى اللي ساعد على انتشار الليبرالية او تقبل الليبرالية عند بعض الناس في العالم الاسلامي انك برضو كان فيه استبداد سياسي حيث تولى حكم المسلمين حكام ظلمة مستبدون اضعفوا الامة وقضوا على جهود ابنائها في الاصلاح والنهضة ولم يقوموا بأمانة الامامة التي اوجبها عليهم الدين بل حمل البعض منهم الأمة حملا على الابتعاد عن الدين طبعا ما يتقال في كتب التاريخ ان محمد علي يعني باعث نهضة مصر الحديثة انت لازم تبص الامر من كل جانبه اسرة محمد علي توفيق واسماعيل وهؤلاء ما, ما الذي قادوا اليه مصر محمد علي اللي, اللي, اللي عمل ايه بالزبط واسماعيل باشا اللي عمل ايه ورهن البلد كلها من اجل البذخ والمظهر الفرغة التي كانها يهتم بها توفيق الخديوة توفيق بعد الملك فاروق وفؤاد أسرة محمد علي ماذا قدمت لمصر حارب هؤلاء حاربوا علماء الأمة ودعاتها وأهل الإصلاح فيها وقادوا تيارة تغريب والعلمانية داخل المجتمعات الإسلامية بدعم من الدول الأجنبية المعادية للإسلام يبقى السبب الأول الفرق المحرفة السبب الثاني الاستفداد السياسي السبب الثالث الجمود والتقليد وترك الاجتهاد فعلا حرق العلمية في العالم الإسلامي في. في الثلاثة قرون الأخيرة بلغت حركة من الضعف أو حالة من الضعف الشديد يعني في زمان المماليك وقدوم الحملة الفرنسية ومن بعدها الحركة العلمية في العالم الإسلامي كانت ضعيفة جدا غلب عليها الجمود والتقليد وترك الاجتهاد مجرد إيه؟ إيه؟ يعني إيه؟ إيه؟ نقل للكتب السابقة وشرح لمختصراتها واختصار لمطولاتها ما فيش إبداع ما فيش إبداع ما فيش أبحاث علمية مرموقة ما تجديد في الدين تجديد بحثي يعني سادت المجتمعات الإسلامية روح الجمود والخمول وضعفت فيها روح الإصلاح والتجديد حتى على المستوى الثقافي والعلمي والشعر والأدب والخطابة وعلى المستوى الفقهي والأصولي والعقائدي كل ده كان الحد كبير كان فيه نوع من الجمود الشديد يعني أنت لو عايز تتخيل كده وتحسب من سنة مثلا ايه 1800 كده وانت جاي لغاية 2000 شعراء العلم الإسلامي المرموقين تجد في ح في النصف الأخير من القرن العشرين كان فيه حاجة تجديد وأحياء وبعث الأمة الإسلامية لكن قبلها كان في حاجة جمود شلة جدا على مستوى الثقافي والعلمي والأدبي. ففي الوقت الذي كانت ربة تدخل عصر نهضتها العلمية الحديثة وتتحرر من طغيان واستبدال الكنيسة. وتغيان السلطة السياسية كانت الأمة الإسلامية في ظل الدولة العثمانية تميل إلى التقليد والتعصب للمذهب الحنفي وتأخذ بالتصوف وتنتهج المذهب المتريدي المتريدي يعني المذهب المتريدي قريب من المذهب الأشعاري في تأويل الصفات والاعتماد على علم الكلام أسهمت هذه الأمور الثلاثة التقليد وعلم الكلام والتصوف في منع روح التجديد والإصلاح ورغم العاطفة الدينية عند حكام العثمانيين وإحاطات حشيتهم بالعلماء إلا أن تربيت هؤلاء العلماء الفكرية الجامدة البعيدة عن الحرص على التجديد والإصلاح من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جعلتهم غير قادرين وغير مؤهلين لإحداث حركات تجديدية وأعمال إصلاحية فعالة وشاملة في الأم يعني الوقت اللي كانت فيه الخلافة العثمانية قائمة في آخر عدها شبهت بالرجل المريض كان م... كانت الخلافة العثمانية محتاجة أكسير الحياة التجديد النشاط عشان تنتهد مرة أخرى وتقود العلم الإسلامي للأسف في آخر حياتها كان غلب عليها الجمود والتقليد وما استطاعش ولا علماءها في ذلك الوقت انهما يحيوا بعثتها من جديد فصاروا في ظل التقليد والتصوف أشبه بالمكبلين بل دفعهم هذا التقليد والتعصب لما هم عليه من التصوف وعلم الكلام إلى محاربة الحركات الإصلاحية التجديدية وفق الكتاب والسنة ومعادات العلماء المصلحين من العجائب إن دعوة إصلاحية زي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي بتدعو إلى رجوع للكتاب والسنة وتدعو إلى الأخذ من المعين الصافي على فهم السلف الصالح وتدعو لتجديد في الإسلام المنضبط بضوابط الشرع هذه الحركة الإصلاحية تحارب من قبل الخلاف العثماني. هنعرفين إن الخلاف العثماني او عزت إلى محمد علي أن يرسل الجيوش للقضاء على الحركة اللي إيه في شبه الجزيرة العربي فأرسل ابنه. إبراهيم باشا وطولان للقضاء الحركة الوهابية فمحمد بن عبد الوهاب حركته لإصلاحة في الجزار العربية وأيضا عملت الخلافة العثمانية ذلك أيضا مع العلماء المصلحين المتأثرين بدعوة محمد بن عبد الوهاب كالشوكاني والصنعان والألوسي رحمهم الله جميعا وهي جهود جهود هؤلاء المصلحين لو قدر لها الاستمرار والتأثير لتقدمت بهم الأمة خطوات كبيرة إلى الأمام هذا يؤكد أن أهل السنة هم أقدر الناس على الاجتهاد والتقديد المنطلق من الوحي ربني وذلك إذا التزموا بالسنة والجماعة حقيقة وليس إدعاء نقف هنا إن شاء الله ونكمل أسباب ظهور الليبرالية في بلادنا في المره القادمه إن شاء الله وأوائل الذين تبنوا الفكر الليبرالي في بديار الإسلام جزاكم الله خيراً سبحانك اللهم ومحمدك Şehdol la ilaha illa ente esteğfuruke eteubu ألم